أَلَمَّا أَن جاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَوُجِدَ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا 114. وإذن لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين 115. قال سوف أستغفر لكم ربي 116. إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخضوا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا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 الحاذيف فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أبى 111. لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون 112. وما أثر الناس ولو حرصت